الحمد لله الحمد لله الذي أنشأ خلقه وضراء وقسم أحوال عباده غنا وسطراء وأنزل الماء وشق أسباب الثراء، أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجراء وأسبل على العاقين ستراء أحمده سبحانه فهو الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت السراء ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سراء أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنةه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة الكرام الموحدون اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن التقوى هي خير الزاد الذي الذي ينجل إنسان إذا اجتمع العباد في يوم المعاد أيها المسلمون روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فلما قفلنا راجعين من هذه الغزوة قام غلام للنبي صلى الله عليه وسلم ثم حمل الرحل ليضعه على دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كاد هذا الرحل يستقر على الدابة حتى أطلق سهم على هذا الغلام من أحد المشركين كان مختبئا فوقع في صدر الغلام فمات من ساعته وقع السهم في صدر الغلام فمات من ساعته مباشرة فلما وقع على الأرض صريعا ورآه الناس على هذا الحال كبروا وقالوا الله أكبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة غلام خرج في سبيل الله وترك أهله وماره وخرج للقتال في سبيل الله ثم يقتل وهو راجع من الجهاد قالوا الله أكبر هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي ينبأ من الوحي بما لا ينبأون قال لهم كلا, كلا الجنة كلا قالوا لماذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها يعني الرداء الذي سرقه من الغنيمة قبل أن تقسم قال إن الشملة التي غلها لا عليه في قبره نارا إن الشملة التي غلها ولعلها ما تساوي عشرة دراهم قال إن الشملة التي غلها لا عليه في قبره نارا ثمّ قارَصَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَاءَكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ إِيَاءَكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ مُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ أيُّها الإخوة المؤمنون هي ما يفعله بعض الناس فإذا نصحه وكرّب الله عز وجل وخُ وخوف من أليم العقاب وخل وخوف من شديد العذاب إذا ذكر بالله قال لك ما رأيت إلا أنا أنا أنظر فقط إلى المحرمات أما غيري فهو يواقعها أنا أستمع فقط إلى المحرمات أما غيري فهو يفعل أكثر من ذلك أنا آخذ الريال والريالين من الحرام أما غيري فهو يأكل الآلاف من الريالات والله جل وعلا قال في كتابه الحكيم عن قوم أمثال هؤلاء وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تفعلون هذا المنكر تظنونه أمراً هينا لكنه عند الله عز وجل هو أمر عظيم ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه المنتظم في أخبار الملوك والأمم عند بعض الصالحين قال مات أحد مشايخي فرأيته في المنام بعد موته بسنة كاملة فلما رأيته قلت له هاه يا شيخ ما فعل الله بك في أي الدرجات رفعت ما فعل الله بك فقال الشيخ الآن انتهيت من الحساب على معصية من معاصية قلت له ما هذه المعصية ما هذه المعصية العظيمة التي قد, قد قضيت في الحساب عليها سنة كاملة ما هذه المعصية العظيمة فقال ذاك الشيخ إنها والله أني كنت مرة سائرا في الطريق فمررت على حجنة سب مربوطة على حمار وقد دخل صاحبها في حاجة إلى حانوت فاستللت منها عودا أتخلل به أخلل به أثناني فأنا الآن أسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه عود من سبن ويسأل منذ سنة لما أخذته بغير حقه وذكر الإمام ابن الجودي أنه مات بعض الصالحين فرؤي في منامه بعد فترة من موته فسأله سائل فقال يا فنان أنت كنت تفعل وتفعل من الصالحات والحسنات فماذا فعل الله تعالى بك فقال ذاك الرجل الصالح قد فعل الله بي خيرا إن شاء الله لكنني محبوس عن الجنة قال فمن الذي حدثك عن الجنة فقال حدثني عن الجنة إبرة استعرتها ولم أردها حتى بالسوء مثل هذه المحقرات التي تقع من بعض الناس هي كما قال الله عز وجل عن أولئك الذين وضع لهم الكتاب فترى المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها قال الله جل وعلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا يقول أنس بن مارك رضي الله تعالى عنه كما رواه البخاري في صحيحه يقول وهو يكلم التابعين وحسبك بهم علما وفضلا وحسبك بهم عبادة وشرفا حسبك بهم خضوعا وخشوعا يقول وهو يكلم التابعين إنكم لتعملون أعمالا يعني تقعون في شيء من المعاصي إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إذا رأيتموها فرنتموها معاصي صغيرة أدق من الشعر كنا نعزها على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني كنا نعزها من المهلكات أيها الإخوة الكرام إن الإنسان المسلم كلما عظم قدر رب العالمين في قلبه ازداد من ربه خوفاً ووجلاً وازداد إلى ربه صلاةً وقياماً وازداد في ربه تعالى حباً وتقرباً لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم قدر ربه جل وعلا في قلوب أصحابه كما روى أبو الشيخ في العظمة عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمرت فوقنا سحابه جلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ثم سألنا وقال ما هذا قلنا هذا السحاب يا رسول الله فقال لنا والعنان يعني تسمونه العنان قلنا نعم ثم قال والمزن تسمونه المزن قلنا نعم فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة مئة عام لو أن إنسانا قدر له أن يمشي بين السماء والأرض لقضى خمسمائة عام دون أن يقطع هذه المسافة الطويلة فقال بينهما مسيرة خمسمائة عام ثم قال تدرون كم بين السماء الجنيا والتي فوقها قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة عام تدرون كم بين السماء الثانية والتي فوقها؟ قل الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة خمسمائة عام وبين الثالثة والرابعة مسيرة خمسمائة عام والرابعة والخامسة بينهما مسيرة خمسمائة عام وكذلك بين الخامسة والسادسة وبين السادسة والسابعة كل سماء وسماء بينهما مسيرة خمسمائة عام. ثم قال صلى الله عليه وسلم. وفوق السماء التابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة خمسمائة عام ثم قال وعرش الله تعالى فوق ذلك ولا يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه والله جل وعلا فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم سبحان من عز فارتفع سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء له وخبعه سبحان الأول الآخر سبحان الباطن الظاهر سبحان من يعلم الظواهر والترائر سبحان من يعلم ما تخفيه الأبطار والضمائر فسبحانه من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى ولا يرام له جناب هو جل وعلا الذي هو على علوه ورفعته يسمع الأصوات ويجيب الدعوات ويكشب الكروبات ويضع السيئات ويعظم الحسنات هو جل وعلا على ذلك كله لكنه مع هذا العلو ومع هذا الملك العظيم وهو جل وعلا كل يوم هو في سأن يغفر ذنبا ويستر عيبا ويشفي مريضا وينصر مظلومة ويضع ظالما ويهتك, ويهتك ظالما كل ذلك يفعله جل وعلا وهو سبحانه وتعالى في علوه لذا أيها الإخوة الكرام لما قام هذا الخوف والوجل والرهبة والتعظيم في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم فراحلهم إذا وقع منه ولو معصية صغيرة وقع في قلبه من الخوف والوجل ومن التعظيم لله جل وعلا ما لا يقع والله عشر معشاره في قلوب بعضنا وهم يقعون فيما هو أكبر مما وقع فيه الصحابة سعلبة بن عبد الرحمن صحابي جليل غلام لم يبلغ 6 عشرة سنة من عمره كان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم يرسله في حاجاته إذا أراد حاجة من أبي بكر أو أخرى من عمر دعاه وقال يا سعلبة اذهب إلى عمر أو اذهب إلى أبي بكر وأخبره بكذا وكذا فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوماً في حاجة من الحاجات فلما مضى إلى تلك الحاجة مر ببيت من بيوت الأنصار فكان باب البيت مفتوحا فالتفت ينظر إلى داخل البيت فإذا في البيت ستر مرخى على حمام يعني ستارة قد ستر بها حمام ولم يركب باب على الحمام وإنما وضعت هذه الستارة لتسر ما وراءها فالتفت ينظر إلى هذا الستر فبينما هو ينظر إليه إذ حركت الريح، الهواء، حرك هذا الستر، فانكشف الستر، فإذا وراء الستر امرأة تغتسل، فكأنه نظر إليها نظرة أو نظرتين، ثم امتبه، وقال أعوذ بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجاته، وأنا أنظر إلى عوراة المسلمين، والله لينزلن الله فيها آيات، وليذكرني مع المنافقين، ثم خاف أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثه بشأنه وخشى أن يرجع إلى منزله فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه فهام على وجهه هام على وجهه لا يدرون أين ذهب انتظره النبي صلى الله عليه وسلم الساعة والساعتين والسناس والصلاة والصلاةين فلم يأتي فعلبه فسأل عنه فقالوا يا رسول الله لعله يأتي فانتظره صلى الله عليه وسلم فتأخر عنه فلما مضى يوم ويومان قال صلى الله عليه وسلم يا عمر يا سلمان إذهبوا عنه في طرقات المدينة فذهبا يبحثان عنه ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد بحثنا عنه في طرقات المدينة وأسواقها ومزارعها وبساتينها ولم نقف له على خبر لكن لعله يأتيك فانتظر أياما فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى أن ينتظر ثم قال يا عمر يا سلمان اذهبوا وابحثوا عنه في الفلوات ابحثوا عنه في الصحراء وفي البر فذهبوا يبحثون عنه فلما وصلوا إلى جبال بين مكة والمدينة فإذا بأعراب يرعون غلما لهم في أسفل هذه الجبال فلما رأى أولئك الأعراب عمر وسلمان ومن معهما من الصحابة رأوهم ينظرون في الآثار سأل أحدهم سأل أحد أولئك الأعراب سأل عمر فقال يا عمر عن ماذا تبحثون فقال عمر نبحث عن فتى من صفته كذا وكذا فقال ذاك الأعرابي لعلكم تبحثون عن الفتى البكاء قال عمر والله ما ندري عن بكاءه إننا نبحث عن فتى منصفته كذا وكذا طوله كذا وأرضه كذا ولونه كذا لكن ما هو خبر هذا الفتى البكاء فقال ذاك الأعرابي إن في هذا الجبل في جهة من هذا الجبل شاب منذ أربعين يوما لا نسمع إلا بكاءه وعويله والسغفارة قال عمر متى ينزل فقال ينزل إذا غربت الشمس فيأتي إلينا فنحلب له مذقة لبن نحلب له من بعض الشياء شيئا من اللبن فيشربها يحفظ بها حياته عن الموت ثم يخلطها بدمعه وبكائه ثم يصعد في الجبل مرة أخرى قال عمر فكيف نستطيع أن نراه قال تراه إذا غربت الشمس فكمل له عمر واختبع له سلمان وراء فخرة فلما غربت الشمس فإذا بتعلبك ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه ذاك الفتى الغلام الذكاء الذي عظم قدر ربه في قلبه إذا به ينزل من الجبل يجر خطاه منكس الرأس كثير الفؤاد ودموعه تجري على خديه وليس الذي يجري من العين ماءها ولكنها نفس تسيل فتكثر مضى يجر خطاه كأنه فرخ منتوف بال من شدة البكاء فلم يزل يمشي إلى أولئك الأعراب حتى وقف إليهم ثم حلبوا له شيئا من اللبن فلما رفعه إلى فيه بكى بكاء عظيما ثم شرب ما استطاع منه ثم وضعه على الأرض ثم يمم وجهه إلى الجبل يريد أن يصعد فخرج له عمر وبدر له سلمان ثم أمتكا به فلما رآهم فجع فجعا عظيما وقال ماذا تريدون, من تريدون مني فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبك قال ما يريد مني قالوا لا ندري قال أنزل الله فيي آيات قالوا ما ندري قال ذكرني الله مع المنافقين قالوا ما ندري قال يا صوم دعوني أموت في سبح هذا الجبل ولا تفحوني بين الناس قالوا لا والله لا ندعك ستمنع عليهم فأمسكوا به بالقوة ثم أنزلوه معهم إلى المدينة فما زالوا يحملونه حتى انتفض بين أيديهم لما وصلوا به إلى المدينة واشتد بكاؤه فمضوا به إلى منزله ثم أصدعوه على فراكه ومضى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله فقد وجدنا سعلبة ابن عبد الرحمن قال وجدتموه قالوا نعم قال أين وجدتموه قالوا يا رسول الله وجدناه في سفح جبل بين مكة والمدينة فقال صلى الله عليه وسلم فأين هو الآن قال عمر هو الآن في بيته إن شئت أن تأتيه فافعل لا فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحس الخطى مضى الرحيم الشفيق حتى وصل إلى بيت سعلبه فلما حرك الباب وسعلبته كأنه ثوب مطروح على فراشه ما يستطيع حراكا فلما حرك النبي صلى الله عليه وسلم الباب ودخل وسمع تعلبته صوت النبي صلى الله عليه وسلم انتفت إلى جهة الباب وما يستطيع أن يقوم من فراشه، ثم صرخ وقال يا رسول الله أنزل الله في آيات قال كلا قال ذكرني الله مع المنافقين قال كلا فبكى ثعلبته واشتد بكاؤه فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى تربع جالسا بجانب ثعلبة ثم حمل رأسه ثعلبة ووضعه على فخذه الشريفة صلى الله عليه وسلم فبكى ثعلبة وقال يا رسول الله أنزل رأسا قد امتلأ بالذنوب والمعاصي عن فقدك يا رسول الله أنا أقل وأحقر أنزل رأسي من على فخك يا رسول الله. قال له كلا. فبكى ثعلبة. بكاء عظيما فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، ما ترجو؟ ما ترجو يا تعلب فقال ثعلبة: أرجو رحمة ربي. قال ومن متخاف؟ قال أخاف من عذاب الله قال وماذا تتمنى؟ قال أتمنا مغفرة الله تعالى فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وتعلبة يبكي ويقول يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله ولا تعل صلى الله عليه وسلم يستغفر له ويستنجل له الرحمات من السماء ثم انتفض فعلبة وقال يا رسول الله والله إني أشعر بدبيب كدبيب النمل يدب بين لحمي وعظمي فقال صلى الله عليه وسلم او تجد ذلك يا تعلب؟ قال نعم فقال صلى الله عليه وسلم ذاك الموت قد نزل بك فتشهد ذاك الموت قد نزل بك وخارط جلدك وعظمك فتشهد فلم يزل يتشهد ويذكر ربه عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يلقنه الشهادة حتى شهط شاقتين ثم طابت روحه إلى باريها فلما مات غفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفنه وصلى عليه ثم حملوه على نعشه واتجهوا به إلى قبره فكان صلى الله عليه وسلم يمشي وراء الجنادة يمشي وراء النعش على أطراف قدميه كأنما هو في زحام يمشي على أطراف قدميه فالتفت إليه عمر وقال يا رسول الله تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا تمشي على أطراف قدميك والناس قد أوسعوا فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا, عمر ويحك يا عمر والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزاحمني عليه من الملائكة والله لا أجد لقدمي موضعا من كثرة ما يزائمني عليه من الملائكة هكذا كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً مما فعلوا وقدموا خوفاً من سيئاتهم خوفاً من نظرهم إلى الحرام من سماعهم إلى الحرام خوفاً من غيبتهم للناس خوفاً من وقيعتهم في الحرام يدعون ربهم خوفاً وطمعاً, وطمعاً في رحمة الله طمعاً في أن يضاعف لهم الحسنات وأن يتقبل منهم القلوبات ومما رزقناهم ينفقون قال جل وعلا في جزائهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم كُفْرًا وَشِقَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ تُنَالُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أي يخرج منها أيد فيها وقي لهم ذوق عذاب النار الذي ك ثُ به تكذبون هذا حال الأولين الذين تقربوا إلى ربهم جل وعلا وعظموا قدر ربهم تعالى إذا خلو بمعارم الله لم ينتهكوها لم يقبل أحدهم أنا نسي غرفته أو يسل سترته أنا معصية يحارب الله يحارب الله تعالى بها ولم يضع أحدهم ولا ريال واحد أو جرحا واحدا في جيبه إلا وهو يعلم يقينا أن هذا من حلال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أسأل الله جل وعلا أن يوثقنا جميعاً لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساتين وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن اذكر الله الجليل العظيم يذكركم واشتروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون